إنها منطقة حرب أنا بمفردي تماماً في منطقة يسيطر عليها العدو ما الذي سيفعلونه بي؟ هل سيعذبونني الآن؟ علي اكتشاف طريق للهرب كان الأمر يقع على عاتقي وحدي كان علي أن أكون قوياً لكني كنت أقول في نفسي إن نجاة أمر مستحيل لأن هؤلاء الأشخاص سيقتلونني عمل سائق شاحنة منذ 33 عاما لا أحب الاستيقاظ من النوم والذهاب إلى المصنع في مركز المدينة والعمل ثمانية أو عشر ساعات ثم العودة إلى المنزل كل يوم هذا ليس من عادتي كنت مستكشفا جيدا منذ سنوات أريد رؤية شيء جديد الجيش الأمريكي يبحث عن سائقي شاحنات في العراق في يوم من الأيام عندما عرفت أنهم يبحثون عن سائقي شاحنات في العراق وكأن فكرة لمعت في رأسي قلت لزوجتي هذا ما أريد فعله لم تفهم وقالت لي لما أنت؟ أنت في الثالثة والأربعين من العمر بإمكان أحد آخر الذهاب ربما لم يكن الأمر لصالح عائلتي لكنه أمر أردت فعله في ذلك الوقت من حياتي أردت أن أعطي شيئا في المقابل لبلدي كنت في الثالثة والأربعين من عمري ولم أرد أن أضيع هذه الفرصة. كنا متمركزين في معسكر أنا الواقع شمالي بغداد. لكوني قائد قافلة فقد كنت مسؤولا عن سائقي شاحنات المدنيين. هيا هذا مكان عمل. أليس كذلك؟ يأتي سائق الشاحنات من كل أنحاء البلد ومعظمهم من الجنوب كانوا سائقي سيارات في الولايات المتحدة لكن لم يقود أي واحد منا شاحنة في منطقة حرب هل لمست البارحة؟ هذا ليس من شأنك كان المتمردون يطلقون قذائف الهاون على المعسكر في الليل اتصلت بزوجتي وطلبت منها أن ترسل إلي قدر ما استطاعت من أشطت الكاسيت. كنت أضع شريط كاسات في جهاز التشغيل في الشاحنة كي أحاول كتم الأصوات عند الصباح يكون شريط ساخناً يكون شبه محترق كنت سعيداً بعدم سقوط أي قذيفة هاون على شاحنتي لكن من غير الممكن أن تضمن سلامتك مئة في المئة في منطقة حرب واحد اثنان ثلاثة واحد اثنان ثلاثة واحد اثنان ثلاثة, واحد اثنان ثلاثة التاسع من أبريل الذكرى السنوية الأولى لسقوط بغداد لقد أراد المتمردون القيام بشيء في هذه الذكرى راودني شعور بأنه سيكون يوما سيئا أريد منكم التركيز والقيام بما تقومون به ألا وهو القيادة والقيادة بأمان قال مرافقون الجنود في بيان تعليمات السلام إنهم سيضعون جنودا إضافيين في شاحناتنا سنفعل ما نحن خبرون فيه ألا وهو حمايتكم لم يحدث ذلك من قبل اتفقنا؟ هيا <تصفيق> وكنت على أتم الاستعداد في حال احتاجني الجيش الأمريكي في ذلك اليوم <تصفيق> كان لدينا تسع عشرة شاحنة وهي شاحنات مدنية أظن أنه كانت هناك خمس مدرعات بالإضافة إلى الجنود الذين كانوا يركبون في شاحناتنا كانوا بحاجة إلى مزيد من الوقود في منطقة بغداد كانت الرحلة تستغرق من خمس واربعين دقيقة إلى ساعة أو ساعة ونصف بناء على الوضع المروري وكنا سنفرغ الحمول ونعود إلى معسكر أناكندا في ليلة ذلك اليوم كنت أتوخى الحذر عندما أقود خارج القاعدة لأنني لم أعرف من هم الأخيار ومن هم الأشرار لم أرد مقابلة الأشرار في ظروف سيئة خرجنا عن الطريق العام المؤدي إلى معسكر أناكندا واتجهنا جنوبا كنت قلقا لا أعرف إن بادلني الأشخاص الذين كانوا بصحبة الشعور نفسه لكنني كنت أفكر حينها في قافلة مرت من هناك وانفجر العديد من العبوات الناسفة بالشاحنات كنت أعرف أنه يمكن أن تحدث أشياء كهذه في مثل هذه الأماكن كان هناك أطفال يلقون الحجارة كانوا بارعين في ذلك لكنني لم أدع هذه الأشياء تزعجني لم أقلق حيال أشياء كهذه واصلنا التقدم فقط هذا كل ما كان علينا فعله نحن نقترب من منطقة خطرة إن عطفنا إلى اليمين باتجاه منطقة الخطر كانت تلك منطقة من الطريق التي إن كنت ستموت فستموت عليها كان بإمكان شخص عراقي في أي وقت وفي أي مكان أن يقفز على طرف الطريق ويبدأ بإطلاق النار علينا ومن ثم يتراجع إلى الوراء وكنا نعلق في زحمة سير كبيرة هناك إنها منطقة مناسبة ليقوم قناص بإطلاق رصاص عليك إن كان أي شيء سيحدث أي شيء فقد كان سيحدث على ذلك الطريق العام هناك ومباشرة بدأ إطلاق النار في كل مكان كنت في منطقة الموت حسناً هيا انطلقوا انطلقوا كانت الطلقات تصيب شاحنة في كل مكان من الأمام ومن الجانب وسمعت أصوات أزيز الطلقات التي ترتد عن القصدير لكن لم تكن الطلقات تصيب المكان الذي كنت فيه في ذلك الوقت أخذت الحاسوب وكنت سأكتب رسالة قصيرة وجميلة قافلة تتعرض لهجوم الآن مباشرة مباشرة تقفز السيارة إلى جانب ومن ثم تعود وتصطدم بالأرض مددت يدي إلى الأسفل ولم أشعر سوى بدم حار بدأت أفكر إذا مزقت الرصاصة وريدا رئيسيا في ذراعي فسأموت من النزف كان علي أن أحاول وضع سدادة نزف على الجرح هيا، هيا، هيا لحسن حظي تلقيت رصاصة واحدة هذا ما كان يجول في خاطري سأنجو إن لم أتلقى رصاصة في الجذع كانت حركة الشاحن بطيئة وكأنها كانت تزحف لم يبدو الأمر جيدا لاني لم أعرف إلى متى سنستطيع الاستمرار في ذلك لم تتقدم الشاحنة سوى بضعة أمتار، ثم توقفت. ما الذي سنفعله؟ كنت جالسا هناك أفكر. إنها مسألة ثوان هل نحن آخر شاحنة في القافلة؟ وهل من أحد يقلنا؟ كنت جالسا هناك أفكر. هل هذا الشخص يشير إلي؟ هل يوجه تلك البندقية إلي مباشرة؟ وهل الطلقة التالية التي ستطلق ستكون موجهة إلي؟ أعني أنني كنت في وضع حرج جدا. فجأة أتت سيارة الهانفي كان سائقي غائبا عن الوعي وقلت في نفسي يا إلهي سنخرج من هنا هيا هيا هيا عندما كنت هناك بدأت السيارة بالابتعاد فصرخت بعلى صوتي توقف لكني عرفت أنهم لا يستطيعون سماعي وبدأت أقول في نفسي لن أنجو من هذا مستحيل من المستحيل أن أنجو من هذا توقف توقف كان شعورا يدفع إلى اليأس خرج شخصان عراقيان وكانا يصرخان لم أسمع ما كانا يقولانه سمعتهما يصرخان فقط وعندما التفت كان هناك متمرد عراقي يوجه بندقية كلاشينكوف إلى وجهي مباشرة وكنت أقول في نفسي ما الذي يفكر فيه؟ أيظن أنني مسلح؟ وقلت في نفسي إذا أطلق علي النار من هذا القرب فسينتهي الأمر سينتهي بسرعة هكذا أريد للأمر أن ينتهي بدأ هذان الشبان بتفتيشي فاتشاب طالي ونزعا سترة الواقعية من الرصاص وأخذا خوذتي لم أقل أي كلمة جريت الأمور فقط أوقفاني على قدمي وقطعنا الشارع ثم نظرت إلى زقاق ووجدت عددا كبيرة من المتمردين فيه فقلت في نفسي هذا لا يطمئن لست مدربا على هذا أنا جريح عرفت من صوت الصراخ والصياح أنهم حصلوا على جائزة كبيرة وقلت في نفسي هذه فوضى إذا جاء أحدهم إلي وطعنني بسكين فقد لا يكون هذا ما يريده قائدهم أو زعيمهم لكن الأوان سيكون قد فات كان هناك متمرد وبحوزته بندقية عندما وصلت إليه ضربني بالبندقية فأصابني في الجانب الأيمن من رأسي والرجال الذين كانوا يمسكون بي المتمردون الذين كانوا يمسكون بي منعوني من سقوط أرضاً وقلت في نفسي انتهى الأمر سأموت لا محالة ولكن قدم إلي فجأة بعض الأشخاص وشعرت كأنهم انتشلوني من بين الأشخاص الذين أمسكوا بي ثم انطلقنا في سيارة بسرعة لم أكن متأكداً مما إذا كان الأشخاص الذين في السيارة أفضل أو إذا كان من الأفضل لي لو بقيت مع الأشخاص الآخرين في الزقاق أظن أنهم كانوا يحاولون التفاخر بي وكأن كل منهم يقول لدي رهينة أمريكي في المقعد الخلفي من السيارة أريد أن يعرف الجميع أنا شخص مميز قلت في نفسي أوصلني الحظ إلى هنا وما زلت على قيد الحياة حتى الآن لكن من المستحيل أن أنجو مما سأواجهه لأن هؤلاء الأشخاص سيقتلونني حاولت التفكير في عائلتي لكنهم لا يعرفون أي شيء مما يحدث معي الآن أعرف أنهم سالمون في المنزل وهذا كل ما كان يهمني أي أنهم بخير توقفنا عند مجموعة مبان ودخلنا أحدها قلت في نفسي لا أعرف ما الذي يحدث لا أعرف لما جاء بي إلى هنا وضعوا علم العراق خلفي فوصلتني الفكرة عندها سنصور شريط فيديو كنت أعرف أن لديهم طرقاً في قتل الناس هذا كل ما كان يقلقني إن قرروا قتلي فكيف سيفعلون ذلك؟ كيف سأعدم؟ سنصور أجب عن هذه الأسئلة هيا ستتحدث اسمي هو توماس هامل أنا في الثالثة والأربعين من عمري أسكن في ميكن ميسيسيبي وأعمل لدى مقاول مدني في العراق بارك الله فيكم لم أعرف في ذلك الوقت ما الذي سيفعلونه بالفيديو وكنت شاكرا لأنني على قيد الحياة لم أكن أفهم ما كان يقوله فقد كان يتكلم باللهجة العراقية لكني كنت متأكداً بأنه يتكلم بالسوء عني كنت جالساً هناك أقول في نفسي لا بد من أن هذا حلم لكن بقدر ما أردت أن أجعله حلماً لم أستطع كان هذا يحدث في الحقيقة وكان أول يوم لي في الأسر كان كل شيء هادئا في ذلك الصباح لم أسمع نباح كلاب ولم أسمع زقزقة العصفير كان الهدوء التام عم المكان كنت أتساءل هل تركني هؤلاء الأشخاص هنا من دون عودة؟ لكني كنت بحاجة شديدة إلى الماء لم أكن قد شربت ماء منذ يومين لا أعرف كم من الوقت يتطلب موت الإنسان من الجفاف ولكن إذا كان يتطلب وقتا طويلا فكانت ستكون ميتة مريعة فقمت بصلاة صغيرة وقلت يا إلهي لا أريد الموت بهذه الطريقة سمعت صوتا في الزقاق الصغير فنظرت ورأيت رأسا يمر كنت واقفا عند النافذة وكنت فوقه بقليل وعندما وصل إلي أنت؟ قلت له أريد ماء اجلب لي بعض الماء أنا عطش جدا نظر إلي وأصيب بذعر كبير فقلت في نفسي حسنا ربما فعلت الشيء الخطأ ترى بصحبة من سيعود الآن سمعت صوت سيارة قادمة قبيل غروب الشمس مرحباً. كنت بحاجة شديدة إلى الماء لكني لم أكن سأترجى هؤلاء الأشخاص لم أرد طلب الماء منهم أتحتاج إلى شيء؟ لا كنت أريد منهم أن يعرضوا علي شرب الماء إذا عرضوا علي الماء فسأقبل كان ذلك ماءً كنت سأشرب الماء من مصرف موحل كنت عطشاً إلى هذه الدرجة كنت بحاجة شديدة إلى الماء وكنت أقول في نفسي لقد انتصرت عليهم عرفت أن حال ذراعي ستزداد سوءاً بمضي الأيام ستصدر منها رائحة نتنة وستبدأ بالتعفن كنت أسأل نفسي متى سيفعلون شيئا؟ هل هناك هدف محدد من كل هذا؟ سيقولون علينا فعل شيء ما وإلا فذراع ستؤدي إلى موته مهما أطعمناه من طعام ومهما سقيناه من ماء سيموت من هذا فقط دخل الذين يحتجزونني وطلبوا مني الوقوف قال اذهب إلى جراح لكي يجري عملية ليدك قلت في نفسي سيقطعون يدي بينما كانوا يأخذونني معهم كنت أفكر هذه ليست غرفة عمليات نظيفة لا أعرف أي شيء عن هذا الطبيب ولا أعرف إن كان بمقدوره القيام بمثل هذه العملية ولكن كل ذلك بقي بداخلي لم يلاحظ أني كنت خائفاً لكني كنت قلقاً جداً حيال ذلك بداخلي قال سأعطيك مخدراً محلياً ولم يأخذ الأمر كثيراً من الوقت أخذ المخدر المحلي مفعوله وخلال ثوان لم أعد أشعر بأي شيء أخذ المبضع وأحدث شقاً كان لدي شظايا عظم كثيرة وأظن أنه أمسك بالبعض منها وشدها إلى طرف. ثم قام بلفها من جديد قلت في نفسي لم يقطع ذراعي اليوم ما زال باستطاعة التحمل. التحمل وقتها خطر أمر في بالي هل يتفاوضون لبيعي؟ أليهذا هم يعتمون بي بهذا الشكل؟ لأنني لن أفيدهم بشيء وأنا ميت لن يحصلوا على المال في حال قتلوني خلال الأسبوع الأول كنت أتخيل قدوم قوة دلتا تغير على المكان ويقوم هؤلاء الرجال بكل ما في وسعهم ليجدوا أثرا لم يروه من قبل لم أدرك حتى اليوم السادس أو السابع وربما الثامن أن تشاك نوريس ليس قادما تحتم علي إيجاد طريقة للهرب وتضليل هذا العدو كان كل الأمر منوطا بوحدي كنت أتتبع روتينهم اليومي مناوبة الحراس وكيف كانوا يقومون بكل شيء وأصبحت الأمور تبدو روتينية جدا ومملة الشيء نفسه يتكرر كل يوم حينها وبعد وجبة الغداء جلس أحد المختطفين ليتكلم معي ثم وقف فلاحظت أنه ترك بندقيته وراءه جلست هناك أنظر إلى بندقية الكلاشينكوف تلك كانت تفصيلني بيني وبينها ثلاث خطوات لأحصل عليها كان بإمكاني ضرب الباب وفتحه لكن هل هذه خدعة؟ هل يريدون معرفة كيف سأتصرف في حال تركهم بندقية وراءهم؟ هل يحاولون معرفة إذا كنت جنديا أم لا؟ ماذا لو لم تكن البندقية ملقمة؟ ماذا لو قمت بكسر الباب وكانت هناك بندقيتان ملقمتان بالرصاص موجهتين إلى وجهي لم أكن أفكر في زوجتي ما الذي تقوم به الآن ماذا تفعل ابنتي الآن وماذا يفعل ابني الآن لأن لو فكرت في هذا الأمر لكنت سأتخذ خيارا خطأ لأني سأتخذه متسرعا انتظر لمدة ثلاثين ثانية ليرى رد فعلي وفجأة فتح الباب وإذا به يدخل ويأخذ البندقية ويخرج كنت أفكر في ذلك الوقت في أن خياري كان صائبا على الأغلب ولاحقا في تلك الليلة تم أخذي في رحلة طويلة كنت أحاول النظر ما استطعت في كل الاتجاهات وسرعان ما أدركت أننا نبتعد في الصحراء ورحت أفكر لما ينقلونني إلى مكان آخر عندما سمعتهم يغادرون وينطلقون بسياراتهم أدركت في ذلك الوقت أني في مكان مهجور ومجهول تماما لم أفهم ما الذي يحدث لم أعرف ما يجري كنت أعرف أن محتجزية سيعودون خلال وقت قريب ولكن أتيحت أمامي خيارات عديدة علي معرفة ما يمكنني فعله الآن كنت أحاول مذعوراً فتح ذلك الباب ولكن لم يكن هناك من طريقة لفتح ذلك الباب ما من طريقة ثم سمعت صوت حوامة في الخارج وبدأت أفكر يجب أن أجد طريقة لأعلم تلك الحوام بوجود هنا ماذا لو استطعت توجيه ضوء منعكس إليهم باستخدام هذا الطبق كل ما احتجت إليه هو شعاع ضوء واحد لم أكن قادرا على تحريك نفسي لأرى إن استطعت عكس ضوء الشمس فعلا ولا يمكنني حتى رؤية الطائرة من مكاني كان الأمر مجرد ضربة حظ ثم حلقت بعيدا كنت أفكر في ذلك الوقت لا مشكلة حاولت على الأقل علي أن أكون جاهزا للفرصة الثانية استيقظت في صباح اليوم التالي مجددا على صوت حوامات من بعيد نظرت إلى الأعلى لأرى قطعة من الخشب متدلية من العوارض الخشبية. مددت يدي إلى الأعلى وأمسكت بها بيد اليسرى بدأت بسحبها إلى الأسفل ببذل كل ما استطعت من قوة. ثم أقحمت قطعة الخشب تلك في الفتحة. كنت أقحمها وأخرجها مرارا وتكرارا. كنت أبذل كل ما كان في استطاعتي القيام به. كنت أعطي ضعف المجهود كل ما لدي كنت أحاول الخروج بسرعة لأن تلك الحوامات كانت تمر من فوقي علي الخروج من هناك ثم قمت بدفع الخشبة بقوة دفعتها إلى الطرف وإذا بالباب يفتح فهربت مسرعا كان هناك حوامتاش شينوك تحلقان باتجاهي وارتسمت ابتسامة عريضة على وجهي أنا عائد إلى الوطن اليوم عرفت أن علي تسلق قمة كومة التراب تلك إنها مسطحة وطويلة كفاية كي تراني تلك الحوامات هم سيرونني من فوق ذلك البناء النجدة كنت ألوح بيدي كالمجنون ساعدوني كنت أتوق لسماع تلك الحوامة وهي تهبط تهبط هنا أمامي على الأرض وأتوق لأرقد لي باتجاههم ليحملوني معهم وأذهب إلى الوطن وأكون بصحبة عائلتي هنا النجدة شاهدت الحوامة الأولى تحلق فوق بعيدا أنا هنا وشاهدت الحوامة الثانية تحلق بعيدا كنت أفكر أنا مجرد شاب ريفي بسيط من ميسيسيبي في منتصف العراق ماذا سأفعل الآن؟ جلست لوهلة أفكر في الأمر كان من المستحيل أن أمشي قاطع تلك الصحراء تلك المساحة الهائلة التي كنت أراها أمامي نظرت إلى الكومة الكبيرة من التراب التي كنت واقفا عليها وكانت الطائرات تأتي من الغرب باتجاه الشرق سينظرون مباشرة إلى كومة التراب تلك وربما تكون هذه الكومة طويلة كفاية ومسطحة كفاية لأكتب شيئا عليها بعدما خطيت الأحرف الثلاثة الأولى من كلمة نجدة بدأت أتعب عندما ابتعدت قليلا لانظر إلى ما كتبت لم أستطع أن أراها الأمر لم ينجح هكذا ماذا يمكنني أن أفعل غير ذلك؟ ما الذي يمكنني فعله؟ كنت أفكر في ذلك الوقت حسنا سأسأل أحدهم ليخبرني ما علي فعله الآن وقلت حينها يا إلهي ها أنا ألاقيك في منتصف الطريق وأقوم بكل ما أستطيع القيام به أعرف أنك لا تستطيع فعل كل شيء لكنني هربت من البناء وها أنا أحاول إثارة انتباه الحوامات لمكاني كنت واقفاً على قمة كومة التراب أنظر إلى ذاك البناء تحتي الذي خرجت منه للتو وشعرت لوهلة بأن علي العودة إلى هناك أن أدخل البناء وأقفل المكان علي ظننت أنني عائد إلى الوطن اليوم ظننت أن حوامة ستتوقف لتقلني معها ولكن هذا اليوم ليس يوم عودتي هكذا كنت أنظر إلى الأمور ربما غدا ولكن ليس اليوم بعد ساعة أو ساعتين سمعت السيارة قادمة مجددا كانوا يقولون هيا سننتقل توقفت السيارة في مجمع أبنية صغير وعند عبور البوابة نظر إلي الحارس وقال لي ألا أن لا أنظر إلى هؤلاء الناس لا تتكلم خطر خطر خطر كنت جالسا هناك أنظر إلى الرجال فتح الباب فجأة وإذا بعراقي يدخل إلى الغرفة يبدو أن هذا الرجل شخص مهم ما الذي سيحدث؟ فجأة خرج جميع الحراس الذين كانوا معي فكرت للحظة في أنهم ربما باعوني إلى مجموعة أقوى أو بادلوني بأحدهم نظر إلي ذلك الرجل وبعدها أخذ يحدق إلي لم يدخل ليقول شيئا مشى عائدا إلى غرفة أخرى ما الذي سيتبين الآن؟ خيف. لم يبدو على الرجال الذين كانوا معي ما بدا على ذلك الشخص لم تكن لديهم تلك النظرة التي باستطاعتها أن تخترقك حدق إليه ووجه مسدسا إلى جبهتي وكنت أفكر في أنه تبين أن الأمر سينتهي خفضت رأسي وأغلقت عيناي أديت صلاة قصيرة في نفسي ووقفت أنتظر بعد ثوانٍ من الآن سيقوم بالضغط على الزناد وسينتهي كل شيء في تلك اللحظة بدأت أفكر في كل شيء حيال المستقبل يوماً ما ستتزوج ابنتي وأنا لن أكون موجوداً لأصطحبها في ممر الكنيسة مرت الثواني مرت ثوان أكثر ولم يضغط على الزناد. ما الذي حدث للتو؟ كنت أريد أن أعرف. أنا لست غبيا ولست جاهلا. كنت أعرف ما يريدون فعله. لم يكن هناك من أجل إعدامي. كانوا في تلك الغرفة لمحاولة إخافتي ومحاولة ترهيبي. كنت أفكر في أن كل المؤشرات هي الآن أمامي وتشير إلى أن الوضع لن يكون جيداً بل سيكون سيئاً جداً مع مرور الأيام قاموا بنقلي من مكان إلى آخر وفي نهاية المطاف ذهبنا في رحلة طويلة جداً عند وصولنا أزال عصبة الأعين عن عيني فرأيت ثلة جديدة من الحراس تعال معي. قلت حسناً ما الذي سيحدث؟ كان أمرا جيدا أن أكون قادرا على تنظيف نفسي على سبيل التغيير. كنت أشعر بأن التراب وكل هذه الأشياء تذهب عني. شعرت وكأنني أغسل ذاك التعب. كنت أشعر به يذهب بعيدا عني. كيف حالك هذا الصباح؟ هل أنت جائع؟ وقال بإستطاعة جلب بعض البيض لك. بيض؟ لم يكن بحوزته سلاح. كان بحق شخصاً متحدثاً بلطف لقبته بالرجل اللطيف كان لدي إحساس بأني في مأمن إلى جانبه هناك أملت أن يتركوني هنا ثم قال هل تريد كتابة رسالة إلى عائلتك؟ كتبت بضع فقرات صغيرة مرحبا كيلي أنا بخير أتمنى أنكم لستم قلقين حيالي كثيرا أتمنى أن يكون الأولاد والعائل على خير ما يرام وأتمنى أن أعود إلى الوطن يوماً ما لا تقلق في الإسلام يمنع قتلك إذا استطعت البقاء مع هذا الشخص لمدة أطول فباستطاعت أن أبني علاقة معه وربما يمكنني إقناعه بأن يأخذني وينزلني بالقرب من قاعدة عسكرية أمريكية هذا ما كنت أفكر فيه حيال ذلك الشخص ولاحقاً في تلك الليلة دخل ذلك الشخص اللطيف وبدأ أن شيئا ما لم يكن على ما يرام نظر إلي وقال لم أعرف أنهم سيقومون بهذا بدأت أفكر في ذلك الوقت ما الذي سيحدث؟ أنت قلت لي وبحسب الإسلام إنهم لن يقتلوني ما الذي تغير خلال الساعة الماضية؟ ما الذي يحدث الآن؟ أنا آسف حسناً لا مشكلة شيء سيء كان على وشك الحدوث أصبر إلي أحد الحراس وقال نحن نسمع ونرى كيف تتم الإساءة لشعبنا في سجن أبي غريب ماذا تستطيع أن تقول؟ ماذا يمكنك أن ترد عليه؟ هذا لم يحصل قط بدأت أقول له إن هذا لم يحدث وإنه تم تعذيب جنودنا كفاية في مخيمات اعتقال سجناء الحرب انظر الإساءة تحدث رأيناها وهي حدثت حصلت الإساءة لا تنكر كنت أقول في نفسي ماذا سيفعلون الآن؟ هل سينتقمون مني على ما حصل؟ أنا المسجون وأنا في صف العدو بالنسبة إليهم ماذا سيفعلون به؟ هل سيعذبونني الآن؟ هل سيضربونني يوميا؟ ما الذي سيحدث؟ ماذا علي أن أواجه وأتحمل؟ كان علي أن أعيش بالطريقة التي يرونها مناسبة إن كنت سعيش أصلا ولكنني لن أتوسل إلى أحد سأموت وعندما أموت في أي لحظة يقررون فيها قتلي إن كان ذلك الآن أم لاحقا فعل هؤلاء الرجال أن يحترموا تومي هامل عندما يقتلونني كانوا يدخلون علي بعد إطعامي ويقيدونني بالأغلال مجددا كان علي تحمل ذاك الأمر خلال الليل ربما لثمان أو تسع أو عشر ساعات كل ليلة لا يمكنني فعل شيء لا يمكنني خلع الأغلال وهم لا يفكون قيدي كنت محبطا تماما وكنت على وشك فقدان السيطرة أيها الحقير كنت على وشك فقدان السيطرة دخل علي أحد الحراس وأمرني بالنهوض وقال سنتحرك مجددا حسنا ما الذي سيحدث الآن؟ ادخلوني إلى بناء صغير. وفيما كنت أنظر إلى البناء كنت أفكر فيما سيقومون به تاليا كانوا يمررون البندقية فيما بينهم ويتناقشون حولها. أنتخذها لا أريدها. لا أنتخذها لا أريدها. رحت أفكر في أن الأمر ليس على ما يرام هل هذا نوع من اختبار لمسلحيهم الشباب؟ هل يلعبون؟ وبعدها حمل الشاب القصير البندقية وقال انهض سنمشي شيء سيء سيحدث كان الحارس وراء يوجه بندقيته إلى ظهري وكنت أفكر في أنهم أطعموني آخر وجبة لي وأخرجوني خارجا وسيقومون بإطلاق الرصاص علي الآن ويتركونني هنا فرصة الوحيدة الآن هي أن أنطلق هاربا إن بدأت بالرقد فسأصبح هدفا متحركا ولن يستطيع إصابة هدف متحرك كنت أقنع نفسي بالهرب إن أرادني قتيلاً فهو سيفعل ذلك وأنا هارب منه وكنت أفكر في الوقت نفسه في أن أتراجع عما أفكر فيه وأن أتريث قليلاً لأرى ما سيحدث ثم أمرني بالتوقف فجلست يبدو أنه سيتم إعدامي الآن كنت أحاول تهيئة نفسي لهذه اللحظة بالضبط ماذا سأفعل إن انتهى بي الأمر وأنا أعدم؟ هل سأتوسل؟ هل سألتمس رحمتهم؟ أم سأقوم بالأمر المشرف؟ لم أتوسل إليه لم أقل رجاء لا تقتلني لم أقل أي كلمة لا مشكلة لدي إن مدت هنا لأنني أنمت هنا، فهذا هو مقدر لي. علي أن أموت هنا. حان الوقت لأموت. وفجأة أتى إلي وقال: هيا لنصعد أيها السيد، لنعد إلى المنزل. لا أعرف ما الذي حدث بالضبط. هل هذا مجرد تعذيب نفسي؟ لم أفهم ما كانوا يحاولون فعله ربما لم يتحل بالشجاعة للقيام بالأمر لا أعرف كنت أفكر في ذلك الوقت هل باستطاعة تحمل المزيد من هذا؟ إلى متى سأبقى متسائلاً إذا كانوا سيعدمونني أم لا؟ هل سيقتلونني أم لا؟ لا يمكنني تحمل المزيد رموني بداخل بيت متهدم صغير من دون باب لا يمكنهم إقفال المكان علي والذهاب بسياراتهم الصغيرة ومن ثم العودة إلي لاحقا. لابد أنهم سيتركون حارسا ما عند مدخل المنزل لأنه يمكنني الهرب منه ببساطة انتهى بي المطاف في الزاوية جلست هناك وكان الظلام حالكا وفجأة بدأت أسمعهم يجرون لوحا كبيرا من المعدن سمعتهم يسندونه إلى الجانب الخارجي من الحائط فهمت في ذلك الوقت أنهم سيحتجزونني هنا وبسبب الأغلال التي قيدت قدمي خلال الأيام الخمسة الماضية لم أحصل على قدر كاف من النوم لذا استلقيت قليلاً وبعدها غطت في نوم عميق ثم استيقظت فجأة وكأن أحدهم بدأ بهزي كان لدي ذاك الشعور كأنما أحدهم قام بهزي وقال لي عليك الاستيقاظ الآن بدأت أسمع شيئا في الخارج ضجة من نوع ما إنها قافلة قافلة عسكرية تمر بجانب البناء نهضت وذهبت إلى ذاك الباب وبدأت بدفعه فتحرك بضعة سنتيمترات وإذا بي أرى قافلة من الشاحنات الأمريكية تتحرك رحت أفكر مستحيل من المستحيل أن يمروا بجانبي ويتركون وراءهم ولكن هناك حارس في الخارج سيطلق علي النار عندما أحرق ذاك الباب سيقتلني أعرف ولكن اليوم سأتخذ خطوة أكثر جرأة كل ما علي فعله هو الوصول إلى أولئك الجنود وسوف أعود إلى كلي اليوم قمت بتحريك الباب فارتم جانباً وعندما فتح كنت خارج الغرفة لم أدر ظهري لم أنظر ورائي مطلقاً لأرى إن كان هناك حارس أم لا أنا هنا بدأت أرقد بكامل طاقتي هنا كنت أتعثر إذ لم يساعدني حذائي في الرقد أنا هنا رحت أفكر ما هي قواعد الاشتباك لليوم؟ علي نفهم أفهم هؤلاء الرجال أني لست انتحارياً يرقد في الحقل باتجاه تلك القافلة ليفجر نفسه أنا هنا ربما أكبر خطر يحدق بي الآن هو أمامي بدأت أصرخ أنا أمريكي وكانت المحركات لا تزال تعمل أنا سجين حرب أمريكي كل ما كان يمكنهم رؤيته هو شفتايا تتحركان لم يسمعوا شيئاً مما أقوله علي أن أعلمهم بأني لست انتحاريا في أسرع ما يمكن ارفع يديك ارفع يديك انبطح أرضا إياك أنت تقترب. أنا أمريكي أنا أمريكي سجين حرب أمريكي وبينما كنت أخلع قميصي كنت أقول اسمي تومي هامل أنا المتعاقد مع الجيش الأمريكي الذي تم اعتقاله إنه تومي هامل دعالوا إلى هنا كنت منتشيا كثيرا لم أقلق حيال جروحي أنا عائد إلى الوطن سيعتنون بي عند عودتي إلى الوطن أخرجوني من هنا فقط خذوني إلى مكان حيث أستطيع الاتصال بزوجتي لإعلامها أني بخير وعائد إلى المنزل استطعت أن أهرب نجوت مدة 24 يوما وأنا محتجز في صحراء العراق وسأعود إلى عائلتي اليوم أنا في الثالثة والأربعين من عمري وكنت أبحث عن بعض التشويق في حياتي لن أقول إن عليكم توخي الحذر حيال ما تتمنونه قد تواجهون أكثر مما كنتم تخططون له